شهدوا اللهم إلى الله وليوسالحينا شدوا أن أن محمد عبده ورسوله سلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هدية واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإنها من أوجب الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده المميين على عباده المؤمنين لا سيما خوص عباده هي ألا وهي مسألة الدعوة, مسألة الدعوة إلى الله عز وجل وحديثنا في هذه المرة عن الدعوة النسائية كيف أن الدعوة هي من أعظم أسباب صلاح الأمم والمجتمعات لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل أخبر أخبر الله تبارك وتعالى عنها أنها هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن وس وسبيل أتباعه من المؤمنين. فقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي وسبيل الأنبياء يعني يعني قبل وجميع الأنبياء صلوات الله وسلام عليه. يعني من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختم الأنبياء والموصلون بنبينا صلى الله عليه وسلم كلهم لهم سبيل واحد وهو الدعوة إلى الله عز وجل لذا قال جل وعلا كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة وهذه هي الآية هنا جمعت منهج الدعوة إلى الله عز وجل فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي دعوة خالصة له سبحانه هي هي دعوة له سبحانه وتعالى ليست للني لمصلحة من المصالح ولا للبحث عن يعني ملك أو عن جاه أو عن سلطان أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي وهذا يعني أخص خصائص الداعي إله الله عز وجل أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يدعو إلى جاه ولا إلى سلطانه ولا إلى مصلحة نفسه وإنما هو داعٍ وإنما هو داعٍ إلى إصلاح العباد أدعو إلى الله لا إلى غيره على بصيرة أنا ومن اتبعني ولابد للدعوة إلى الله عز وجل من علم وإلا فالداعي الذي يدعو على جهل ولا يعلم ما يدعو إليه هو يفسد أكثر مما يصلح على بصيرة أنا ومن اتبعني وكذلك أتباعي ممن يتبعوني على الحقيقة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك على بصيرة والبصيرة هي العلم وهي التبصه والتبصر لا يكون إلا بالعلم بالله سبحانه وتعالى وبالعلم بأوامره وكذلك العلم بالنواهي العلم بأوامره الذي يخرج عنه التزام أوامره الله الذي ينتج عنه التزام أوامره الله سبحانه وتعالى وكذلك العلم بالنواهي الذي الذي يلزم منه طبق المنهيات واجتنابها على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وهي دعوة تقوم على تنزيه الله عز وجل وتقديسه وتحميده سبحانه وتعالى يعني عن الشريك وعن الولد وعن الصحبة وعن الند وعن المسيل إذن هي دعوة يعني التوحيد يعني يحوطها من كل جوانبها نعم وسبحان الله وما أنا من المشركين إذن في هذه الآية جمع الله عز وجل منها الدعوة إليه سبحانه وتعالى كذلك بين الله عز وجل أن القائمة بهذه مهمة العظيمة هو يعني أحب الناس إلى الله عز وجل وأصفهم إليه فقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولاً ليس هناك من من من من أحسن ليس هناك من من أحسن قولاً من الداعي إلى إلى الله عز وجل. كلها هذه الآية ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله لم يدع إلى غيره وإنما دعا إلى إلى الله عز وجل وإلى توحيده وإلى علاء كلمته وإلى تعظيم أمه ونهيه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولم لم تكون دعوته شعارا بلا مضمون بل كانت الدعوة كما كما يعني هو ملتزم ومنتسل بالذي يدعو إليه لأن الدعوة إذا لم تظهر صماتها على الداعي في خلقه وفي عمله وفي عبادته وفي تقواه وفي تقوه وفي وفي زهده فهي ليست دعوة على الحقيقة وإنما كما قال الله كما قال الله جل على كلا إنها كلمة هو قائلها كلمة لا حقيقة لها ولا مضمون لها وإنما الذي يجعل الكلام كلام الداعي ودعوة الداعي حية نابضة أن, أن يكون ممتزلا لما يدعو الناس إليه وأن يظهر ذلك في سلوكه وفي تقواه وفي زهده، لذا قال جل وعلا وعمل صالحا في إجابته وقال أي في إجابته وقال إنني من المسلمين، وعظم هذه النعمة وعظم هذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام، لأن أجل النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على عبد من عباده هي نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. والإسلام والإيمان إذا اجتمع انفردا وإذا انفردا اجتمع أي إذا أطلق الإسلام فإنه يشمل الإيمان وإذا أطلق إيمانه فإنه يشمل الإسلام لأن كلاهما ال الإسلام لله عز وجل وتعظيم أمه ونهيه سبحانه وتعالى وكذلك الإيمان أما إذا اجتمع الإسلام والإيمان كقوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فإذا اشتمع الإسلام والإيمان فالإيمان المراد به الاعتقادات الباطنة والإسلام به الالتزام بأركان الإسلام ومبانيه الخمس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأله عن الإسلام قال شهادة ألا أل إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام سأ شهادة ألا أل إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة ويتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه وحج البيت إن استطعت إليه سبيله قال فأخبر قال صدقت قال فأخبرني عن الإيمان قال أنتم من بالله وملائكته وكتبي رسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والحديث مروي في صيح مسلم وغيره إذن آآ يعني آآ الدعوة الدعوة ليست هي مجرد كلمات وليست هي يعني يحفظ بعض الـ الـ الـ الـ الأدلة ثم يلقيها على الناس لا الدعوة إلى الله عز وجل سلوك قبل القول وعمل قبل وتطبيق قبل قبل الإخبار لأن الكلام لأن الكلام إذا خرج من نفس يعني تنتمي لهذا الكلام الذي تتكلم به هذا عموما الإنسان إذا تم إلى مذهب أو إلى رأي فإنه فإن كلامه يخرج قويا ورأيه كذلك يكون, يكون معتدا برأيه فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تظهر أولا على سلوك الداعي وعلى أعماله وعلى قشوعه وعلى تقوى كذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم فحين سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت خلقه كان خلق القرآن عليه الصلاة والسلام أي أننا أن إذا إذا إذا إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كأننا يعني نفتح كتاب الله عز وجل ونقرأ فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت عليه أوامره الله سبحانه وتعالى وكان ممتثلا لكل ما يأمر الله سبحانه وتعالى به ومشجنب لكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وهذه هي المعالي وهذا وهذا هو سمير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وسلم عليه إذا إذا كان هذا هو الفضل العام في الدعوة فلا شك أن الدعوة النسائية ويعني هي لها وضع خاص والمعلوم أن يعني صلاح المجتمعات بصلاح المرأة وكذلك يعني فساد المجتمعات بفساد المرأة وكم أفسد المجيمون في مجتمعات المسلمين بفساد النساء وبنشر الفجور والحلال والخناعة والتبرج بين النساء المسلمين حين تفسد المرأة حين تخرج من حيائها وحين لا تنضبط بأوامر يعني توبها سبحانه وتعالى تكون المرأة تتحول إلى شيء بغيض إلى شيء مفسد ومدمر للمجتمعات لأنها زوجة ولأنها أم ولأنها أخت ولأنها بنت ولأنها النصف الثاني في المجتمع فالمجتمع ما هو إلا رجل ومرأة ومن هنا كان الاختيار في الاختيار المرأة الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه تنكح المرأة يعني والحديث فيه صحيح مسلم تنكر المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها هذه هي الأغراض التي يشتمع لها الناس ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي يجب الاختيار فيه فصف بذات ديني تجبت يدك وعندنا القصة العظيمة قصة التي التي التي أخبرنا الله جل وعلا بها في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت مرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محظرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم هذه المرأة كانت مرأة صالحة وعمران أحسن الاختيار في بدايتي اختار هذه المرأة الصالحة التي التي من محبتها لله عز وجل ومن تقواها ومن بحثها عن إقامة أمر الله عز وجل وتعظيم أمره ونهي أنها وهبت ما في بطنها لله عز وجل لخدمة بيت الله عز وجل إذ قالت مرأة عموانا رب إني نظرت لك ما في بطني محظرا لخدمة بيته سبحانه وتعالى وكي يقوم على عبادة الله عز وجل فتقبل مني ودعت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها ما وهبته لله عز وجل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذن الدور الذي يجب على يعني أمر دعوة النسائية أمر, أمر عظيم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عموما حينما قال بدأ, بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ حين بدأ الإسلام كان غريبا كان المسلمون مضطهدين وكان يضطهدون في دينهم وفي عبادتهم ولا يتمكنون من إقامة أمر الله عز وجل وتعظيم أمه ونهي هناك أسر كاملة اضطهدت كما كما تعلمون يعني آل ياسر ياسر وزوجته سمية وأبنه عما رضي الله تعالى عنهم جميعا وكيف أنهم اضطهدوا في ذات الله عز وجل ويعني يعني ما يعني عليهم ما جرى كان ذلك من باب الابتلاء والاختبار ورفعة الدرجات فيعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قالهم أناس, صالح... أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير سبحان الله دائما أهل الحق قلة في كل زمان ومكان و... والحق لا يُعرف بالكسر وإنما يعرف بأنه حق حتى لو كان يعني حتى لو كان متبوع له قليلا ولذلك لم تذكر كسرة في كتاب الله عز وجل إلا على وجه الزم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا, إلا, إلا هم مشيكون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثرهم لا يشكرون هكذا الأكثرية ليست علامة على الحق وإنما الحق يعرف بأدلته يعني بأنه حق فلذلك هنا مساله ف يعني فالحق لا يعرف بال الأكثرية بل كان المتبع الحقي حتى فالحق حق حتى ولو كان متبع له قليلا لذا قال النبي النبي عليه الصلاة والسلام أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير وفي رواية قال الذين يصلحون ما, ما أفسد الناس من سنتي إذا الغرباء سواء كانوا رجالا أو نساء هم هم مصلحون هم مصلحون يصلحون ما أفسده الناس بسم الله هم يصلحون ما ما أفسده الناس لذا قال عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وضرب الأنبياء والمسلين والموالين عليه المصلحون واتبعوا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وكذلك يعني يعني حملة المشاعر وغواض الأمم هم يسيون على ضرب الأنبياء في هذه الأوقات التي نعيش فيها الآن التي يختلط فيها الحابل بالنابل وموجات من الانحلال وموجات من التحلل من من الدين و وزعزعة الثوابت وزعزعت الثوابت عند عند عند الناس وكذلك مسألة دعوة الناس إلى الصفو إلى التبرج وإلى آه يعني, آه يعني الخروج من من طاعة الله سبحانه وتعالى وهذا دأبوا أعداء الأنبياء وأعداء الرسل وبل بلها أعداء الله سبحانه وتعالى هذا دابهم في كل زمان ومكان ولذلك يعني بين الله سبحانه وتعالى يعني سلّى نبيه صلواته الله وسلامه عليه حين الشد أرى قومه له فقال عز وجل في سورة العام وهي سورة مكية قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، طبعاً الذي يعني قد قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، والذي كانوا يقولونه، باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر وبالكهانة وبالكذب وبأنه صابق وأنه يعني كاذب في دعوته حشوه صلى الله عليه وسلم والصد عن دعوته، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فإنهم لا يكذبونك يعني لا يكذبون دعوتكم يعلمون أنك أصدق الصادقين وأنك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وكانوا يلقبونك بذلك قبل بعثتك كانوا يقولون جاء الصادق الأمين ذهب الصادق الأمين قال الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام فإنهم لا, لا, لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وهذه هي وهذه وهذا العلة الحقيقية أنهم أعداء لله سبحانه وتعالى أنهم أعداء لله عز وجل وأعداء لكل ما يأمر الله عز وجل به من الفضيلة ومن العدل ومن الإحسان ولذلك هم مناصرون لكل خناعة ولكل رزيلة ولكل فجور فهنا يأتي دور المسلحين رجالا ونساء ففي هذه الأوقات العصيبة وهذه أوقات فتن وأوقات محن والأمة كلها تمر الآن بمرحلة من الابتلاء والاختبار وهذا الابتلاء والاختبار هو من ضرورات الطيق ومن سنن الله عز وجل الشرعية والكونية فالله جل وعلا يقول ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا ليس هذا من سنة الله عز وجل ولقد فتنا الذين من قبلهم فتناهم اختبرناهم وابتليناهم ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين طيب رب العالمين يعلم كل شيء قبل يعني يا قبل أن يعمل الناس العمل فالله عز وجل يعلم كل شيء فكل شيء مقدم عند الله عز وجل لكن قول الله جل وعلا فليعلمن الله الذين صدقوا فلا يظهرن الله عز وجل صدق الصادق بين الناس ولا يعلمون الكذبين ولا يظهرن كذب الكاذب بين الناس حتى يظهر الصادق بأنه صادق ويظهر الكاذب بأنه كاذب. إذا ابتلاءت والمحن ولا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم ونبل أخباركم نختبركم ونبلكم ونبلكم بالشبي والخير فتنة فتنة وإلينا ترجع. إذا في هذه الأوقات الآن. الالالالالال يعني المعارك كلها تدور حول الشباب لأن طبعا يعني كبار السن الإنسان بيكبروا على ما يعني على ما عليه نعم وغالب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من ال من الكبار وإنما كانوا شبابا حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم من الكبار إلا قليل لم يسلم من الكبار إلا قليل فقط نعم لماذا لأن الكبير يشيب كما ذكرت لكم كما ذكرت لكم يشيب عالم شب عليه لكن المعركة أن تدور على الشباب شبابا وفتيانا ولا شك أن الاستهداف الشباب عموما سواء كانوا يعني يعني شبابا أم سواء كانوا رجالا أم أم نساء هو الآن المعركة تدور حول هؤلاء هنا يأتي ضوء يا ضوء المصلحين وضوء الذين يعني باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى ووطنوا أنفسهم على على الزود عن وعن دين الله عز وجل مهما اتطربت حولهم الأمور ومهما حاطت بهم بالخطوب فهم يعني فهموا أن حياتهم في هذه الدنيا هي أيام معدودات والله العظيم هكذا الحياة الدنيا ما هي إلا أيام معدودات وساعات تمر تلو الساعات ولذا قال الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكوا ويقول الله عز وجل قال كم لبثتم موبخا ومقذعا ومبكتا لأهل النار قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فسأل العادين كانوا في كرب ونهم في كرب وهم في بلاء ولا وقالوا لبسنا يوما أو بعض يوم لم تظهر الدنيا لكم إلا على حقيقتها قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسال العادين قال الا بختم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون لو انكم كنتم تعلمون حقيقه هذه الدنيا وانها معبر الى الى الآخرة وأنها ساعة ثم تنقضي ثم انقضت تلك السنون وأهلؤاء فكأنها وكأنهم أحلام وهكذا لو أنكم كنتم تعلمون لو أنكم كنتم تعلمون الحقيقة وأغلب الناس لا يعلمون هذه الحقيقة لزى يقول الله عز وجل في صواته وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكسر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سبحان الله ولكن أكسر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فكأن لا يعلمون يساوي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا يعلمون إلا من الدنيا إلا شهوات ولا يعلمون من الدنيا إلا, إلا, إلا, إلا زينتها الفانية أنا يعني لا يعلمون منها إلا ذلك كما قال الله عز وجل اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطره مصفرة ثم يكون حطامة هذه هي حقيقة الدنيا تبدو أولا ناضرة يعني تتزهزة أمام الأعين ثم سرعان ما يصيبه العطب ويصيبه الجفاف نعم وتنتهي هذه الدنيا كحال النبات تماما يبدو أول أمه ناضرا أخضر يبدو أخضر ناضرا تدب فيه الحياة ثم سرعان ما يصيبه الجفاف والزبول وينقضي يعني ثم يكون حطامة ثم بعد ذلك بعد هذه الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد لمن عصى الله جل وعلا وخالف فأمره ونهي وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وردوان لمن فهم هذه الحياة الدنيا وأنها حقيقة معبر إلى الآخرة ولذلك إذا فهمنا هذه الحقيقة ف فاليعن نجعل هذه الأيام التي بقية لنا في الدنيا والساعات التي الله عالم كم بقية لنا في الدنيا فنجعل يعني طاعة الله عز وجل هي الشعاب هي الشعاب والدسا والشعاب هي يعني ميل الجسد والدسا هو يعني ما ف... ما يتدخر به الإنسان يعني الغطاء وحين وحين تكون طاعة الله عز وجل والدعوة إليه سبحانه وتعالى هي الشعاب والدشاو حينئذ يحدث إصلاح لهذا الكون بإذن الله سبحانه وتعالى والله عز وجل أصلح الدنيا بطاعته ولذا قال جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا وهؤلاء وهؤلاء المفسدون يسعون إلى, إلى إلى إلى إلى إلى إفساد كل شيء يعني المعاصي والذنوب من الشرك فما دون الشرك كلها من وسائل إفساد في الأرض تفسد على الناس معيشة معيشهم تفسد على الناس أرزاقهم تفسد على الناس هواءهم ماءهم زروعهم هكذا ولذلك يعني ثبت عند البخاري في صحيح أنه مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مستيح ومستوح منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مستريح ومستوَح منه, منه؟ قال أما العبد المؤمن فهو يسير فهو يعني يسيف إلى الله فهو يستريح إلى الله عز وجل من عانة الدنيا ومن أريها وأما العبد الفاجر فيستريح فمستف يستريح منه البلاد والعباد والشجر والبلاد سبحان الله ففوأما العبد الفاجر فيستحي منه يعني البلاد والعباد والشجر والدواب سبحان الله مستحي مستوضح منه وإنما يستحي من من من غفر له وأما الفاجو ففمستوضح منه تستحي منه البلاد والعباد والشجر والدواب ولذلك الدور العظيم يعني لكننا ألا نزوي يعني إلى يعني ووو نترك يعني زميلة تتعودنا زميل زميلاتي كنا في الجامعات بلا دعوة وبلا بلا أمين و بلا نهي أبداً صاحب الحق قوي والحق عليه نور والهداية في يد الله سبحانه وتعالى والدعاء الدعاء إلى الله عز وجل وسائل وسائل يعرفون الناس الحق والله عز وجل هو الذي هو الهادي على الحقيقة نعم ولذلك ال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واتبعهم ضوهم هو ال الدلالة والتبين كما كما قال جل وعلا ولكل قوم من هاد يهديهم ويدلهم عن الطريق وأما الهدية الحقيقية التي تعني التوفيق التي تعني التوفيق إلى الإيمان فهذه لا يفعلها إلا الله عز وجل كما كما قال جل وعلا شئنا لأتينا كل نفس هداها كقوله تعالى أيضا وهذه الآية معناها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس كلهم مؤمنين ولو شاء الله عز وجل ما تخلف عن الإيمان أحد كما قال جل وعلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأنا جهنم من الجنة والناس أجمعي فالهدى نوعان كما هو مثب أهل السنة والجماعة هدى الدلالة والبيان وهذه هي الذي كلف الله به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وأتباعهم والمصدحين في كل زمان وما أنهم يدعون إلى الحق ويبينونه للناس ويحذعون الناس من الشر ومن الفساد وهدى ومن قبل هذه الدعوة واستجاب لها ويعني وأطاعها وقال هي وماذا لها من نفسه كان حريا أن يعطيه الله جل وعلا النوع الثاني من الهداية وهي هداية التوفيق أن يوفق الله عز وجل قلبه إلى الطاعة والإيمان والهدى هنا في آية سورة السجة ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها هي هكذا فمن قبل هدى الدلالة أعطاه الله عز وجل هدى التوفيق وهده الله عز وجل شهدوا ذلك من كتاب الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا استجابوا لهدى البيان ويعني وعظموا أمر الله ونهي فزادهم الله عز وجل من التوفيق ومن الإعانة ومن التشبيت ومن الفعاية وهذا هو الضوء الذي يعني ال المناط الآن الإصلاح منهج الإصلاح بينه الله عز وجل في سورة الأعراف فقال الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع الجهل المصلحين إذا منهج الإصلاح يقوم على ركائزتين الركيزة الأولى التمسك بالكتاب والتمسك بالكتاب معنى يعني تعظيم كتا والكتاب هنا هو يعني كتاب الله عز وجل القرآن العظيم الذي هو كلام الله عز وجل على الحقيقة التمسك به يعني التمسك بأحكامه والتحكم إليه وتعظيم أمه ونهيه والالتزام بما أوجب الله عز وجل فيه من من مما أوجبه على عباده من توحيد سبحانه وتعالى ومن تنزيه و يعني تنزيه عن الصحبة وعن الولد وعن الشريك والندي والنظير والمماثل وكذلك وهذا هو الأركيزة الأولى التمسك بالكتاب المنزل من السماء وأقام الصلاة وإقامة الصلاة والصلاة هنا أجل العبادات وأعظم العبادات ونبه الله عز وجل ب وأقام الصلاة على غيرها من العبادات لأن الصلاة هي أكيد أركان الإسلام ولذلك قال ختم الله الآية بقول إن لا نضيع أجوا أجر المصلحين وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وعظ يعني أمهاته في الحديث في في يصح مسلم وأوصهم إني تهيكم فيكم سقاليني كتاب الله نعم وحض على كتاب الله عز وجل والتمسك به نعم وكذلك ااا يعني يعني يعني يعني وكذلك حد على على يعني إكرام أهل بيته، وأذكركم الله في أهل بيتي، الله في أهل بيتي، الله في أهل بيتي، والتمسك بما كان عليه آل بيته صلى الله عليه وسلم من العبادة ومن الدين، وكذلك هذا هو أيضا هو من داخل في ضمن منهج الإصلاح. إذن. هذا الذي نرجوه الآن في مثل هذه الحملات وفي مثل وفي أجواء الفتن التي تحياها الأمة لابد أن نقوم بواجبنا في الدعوة إلى, إلى, إلى الله عز وجل وكذلك نشر العلم بين الناس وإزالة الجهل عن أئن الطالبات وفي حلقات تجويد القرآن في المسجد الكلي حيث ما تيسر ذلك أنا أعلم من الواقع. مريب وأن العقبات يعني يعني توضع تزداد يوما بعد يوم ولكن بإذن الله جل على هي تزداد لأن تقوى بإذن الله جل على من الفاش والابتلاءات والاختبارات التي تحياها الأمة الآن يعني كما ذكرت لكم هي ضوض هي ضوض من ضرورات الطريق لكن بإذن الله جل على سيعقبها الفلاح والظفر والنص المهم أن نقوم بما أوجب الله عز وجل علينا وأن نعي الله عز وجل من أنفسنا خيرا أقصى الله جل وعلا أن يفعنا وأن وأي يكون بما, بما قلنا وبما سمعنا ونجعل عملنا كله صالحا ولوجه خالصا وليجعل لأحد فيه شيئا